والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا عذاب السموم كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن ان وو صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَهُ دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ نَافِعٍ وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِدْبَارًا نُجُومٌ